بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشن مهربان ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل اذا نتزاني وايبي غمبر پغمبر پروردگارت سي بخاون فيلكان كان اذا سريل نشيواندنو پلانو نخشا كان يعني پودز نكردوا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَضْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ من سجيل فجعلهم كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ بول بول